ما فيش حد فينا عارف اللي ما بين الثاني وما بين ربنا سبحانه وما فيش حد فينا مطالب انه يعمل اللي هيعمله التاني يعني ليس الاعمى كالبصير ولا الغني كالفقير يعني الناس في رمضان بتطلع على زكاة الاغنياء لكن الفقير هو مش هو هو عبوديته هنا ان هو يعف إنه ما يسألش الناس إيه الحافة إنه هو يجتهد إنه هو يغضى لكن مش عبوديته إنه هو يطلع عزك أنا مش معايا فيبقى السؤال هو أنا المطلوب مني إيه كل واحد إن أنا م. يعني لو قاست نفسك على الأقل منك الأقل منك هنا مش إنه هو يعني ده, ده مش تقليل من أحد إنما أقصد إنما يعني على حد تاني انت تراه بيعبد ربنا بتريقة معينة اللي هو واحدة مثلا بتقول لها ليه مش بتلبسي الحجاب بتقول لك يا عما انا صحباتي كلهم مساحبين وعندها خمسين واحد صاحبها وبتعمل وبتعمل وبتعمل ده انا يعني بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي انا ايه اللي انا فيها مقصرة فيها فلما بتقيف نفسك على حد اقل منك او واحد مثلا تقوله انت ليه مش بتصلي في الجامع فيقول لك يا عما انا صحاب كلهم بيزنوا مثلا أو بيشاروا مخدرات أو بيعملوا حاجات كبائر ويعني على قد ديت أنا بالنسبة للناس ديت دي شيخ صح فأنت هنا بتقوله مش أنت مش هتحاسب على نظرة هؤلاء مم. فالواحد بيفكر دايما يا يعني يا رب يوفقنا لطاعته هو إيه المطلوب من الواحد